بسم الله الرحمن الرحيم الحميم والكتاب المبين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 إذا أبُشِرَ أحدُهُ بما ضَرَبَ للرحمن مثلاً ظلَّ وجهُهُ مُصَوَّدٌ وهو كَظِيمٌ أو من ينشأ في الحيَّةِ وهو في الخِصامِ غيرُ مُبينٍ وَجَعَلُوا لِمَلائِكَتِ الَّذينَ هم عِبَاد وما شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم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 من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلن آسفون منهم فأغرقناهم أجمعين